الحمد لله الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو المستعان وعليه التكلان واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الاحسان صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب والاتباع وللنها والهيمان اما بعد فيا عباد الله ان المؤمن لا يتقلب في هذا الزمان ويمد الله له في الاجل وكل يوم يو وكل يوم يبقيه في هذه الدنيا هو غنيمه الله ليتزود منه لاخرته ويحرث فيه ما استطاع ويبذر فيه من الاعمال ما استطاعته نفسه وتحملت وها نحن قد مضى علينا ايها الاحبه رجب ودخل شعبان وقد قارب الانتصاف وفاز من فاز بالتقرب والاستعداد في رجب لرمضان ودخل شعبان والناس عنه غافله ولنا مع هذا الشهر المبارك وقفات ننظر فيها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال سلف الامه الذين امرنا بالاقتداء بهم مع مع ذكر بعض فضائله واحكامه عن اسامه رضي الله عنه وارضاه قال قلت يا رسول الله لم ارك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم رواه النسائي وعن انس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه قال كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر هذا العام ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه ان يصوم العام وكان احب الصوم اليه في شعبان رواه الامام احمد ومن شده محافظته صلى الله عليه وسلم على صومه على الصوم في شعبان ان ازواجه رضي الله عنهن كن يقولن انه يصوم شعبان كله مع انه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر غير رمضان فهذه عائشه رضي الله عنها وان ابيها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان وما رايته في شهر اكثر صياما منه في شعبان وفي روايه عند النسائي قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صياما منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله وفي روايه لابن داود قالت كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان وهذه ام سلمة رضي الله عنها تقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان وعند النسائي بسند ولشده معاهدته صلى الله عليه وسلم للصيام في شعبان قال بعض اهل العلم ان صيام شعبان افضل من سائر الشهور وان كان قد ورد النص ان شهر محرم ان شهر الله المحرم هو افضل الصيام بعد رمضان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل رواه مسلم وعند النسائي بسند صحيح عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان افضل الصلاه بعد المفروضه الصلاه في جوف الليل وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وذكر اهل العلم حكما في تفضيل التطوع بالصيام في شعبان على غيره من الشهور منها ان ان افضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده فيكون فتكون منزلته من الصيام بمنزله السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق بالفرائض في الفضل وهي تكمله لنقص الفرائض ومن الحكم كذلك في الاكثار من صيام شعبان ما تضمنه حديث اسامه ابن زيد المتقدم ذكره وفيه قلت يا رسول الله لم ارك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان فبين له صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال له ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وماذا ايضا قال وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم ان هذا الحديث تضمن معنيين مهمين احدهما انه شهر يغفل الناس عنه بين بين رجب ورمضان وثانيهما ان الاعمال ترفع وتعرض على رب العالمين فان فاما كون شعبان تغفل الناس فيه عنه فان ذلك بسبب انه بين شهرين عظيمين وهما الشهر الحرام رجب وشهر الصيام رمضان فاشتغل الناس به ما عنه فصار مغفولا عنه وكثير من الناس يظن ان صيام رجب افضل من صيام شعبان لان رجب شهر محرم وهذا ليس بصحيح فان صيام شعبان افضل من صيام رجب للاحاديث المتقدمه وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان اشاره الى ان بعض ما يشتهر فضله من الازمان او الاماكن او حتى الاشخاص قد يكون غيره افضل منه اما مطلقا او لخصوصيه فيه لا يتفطن لهوا لا يتفطن لها اكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عندهم عنه ويفوتون تحصيل فضيله وَيَفَوِّتُونَ تَحْصِيلَ فَضِيلَةٍ مَا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَهُمْ وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ يَشْتَغِلُونَ بِغَيْرِ شَعْبَانَ عَنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْمُرُهُ بِالطَّاعَةِ وَبِالصِّيَامِ وَيَقُولُ لِأُسَامَةَ لَمَّا رَآهُ مُسْتَفْهِمًا عَنْ سَبَبِ الْاكْتِثَارِ مِنَ الصِّيَامِ فِي شَعْبَانَ ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ فِيهِ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ ولذا قال اهل العلم وهذه لفتة فتنبه لها قالوا هذا فيه دليل على استحباب عمارة اوقات غفلة الناس بالطاعة وان ذلك محبوب لله عز وجل ولذا كان طائفة من السلف يستحبون احياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفله لاكثر الناس فيه عن الذكر كما قال ان افضل الصلاه بعد المفروضه الصلاه في جوف الليل ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد اي يؤخر العشاء لنصف الليل وانما علل ترك ذلك لخشيه المشقه على الناس فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليله ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء الاخره فخرج الينا حتى ذهب ثلث الليل او بعده فلا ندري اي اي شيء شغله في اهل او غير ذلك فقال حين خرج انكم لتنتظرون صلاه ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا ولولا ان ولولا ان يثقل ذلك على امتي لصليت بهم هذه الساعه رواه مسلم وفي روايه ما ينتظرها احد من امن اهل الارض غيركم وفي هذا اشاره الى فضيله التفرد بالذكر في وقت من الاوقات لا يوجد فيه ذاكر والاستيلاء الغفله على الناس ولهذا لو نظرت الى الفضائل والى الدرجات التي منحت للذاكرين في وقت غفله الناس تجد ذلك شيئا عجبا فهذا الرجل الذي يدخل السوق فيذكر الله له اجر عظيم لانه ذكر الله في مكان غفله الناس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول السوق من دخل السوق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 ومما يؤكد هذا المعنى ما دار بين طارق بن شهاب وسلمان الفارسي رضي الله عنه عندما بات طارق عند سلمان لينظر اجتهاده قال فقام يصلي من اخر الليل فكانه لم ير الذي كان يظن فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فانهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتله فاذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل منهم من عليه ولا له ومنهم من له ولا عليه ومنهم من لا له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمه الليل وغفله الناس وركب فرسه في المعاصي فذلك عليه ولا له وهؤلاء الذين يغتنمون غفلات الناس فيعبون من الفواحش عبا ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه ومن لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه إياك والحق حققه وعليك بالوعليك بالقصد والدوام والحق حققه هو ان يجتهد في السير ويلح فيه حتى تعتبر راحلته او تتلف عباد الله الاجور المترتبه على الاشتغال بالطاعات وقت غفله الناس كثيره ومتنوعه فتعرضوا لنفحات الله ايها الاحبه وتلمَّسوا مرضاته عباد الله اعلموا أن إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعات فيه فوائد كثيرة أن فعلك لهذه الطاعة يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل لا سيَّم الصيام فإنه سرٌّ بين العبد وربه الفائدة الثانية أن إخفاء العمل وإخفاء العمل وخصوصا في غفله الناس انه ادق على النفوس واشق عليها والعمل الشاق له اجره اذا كان على السنه والسبب في ان الطاعات في وقت غفله الناس شاقه وشديده على النفوس هو ان النفوس تتاسى بما تشاهده من احوال ابناء جنسها فاذا كثرت يقظه الناس وطاعتهم كثر اهل الطاعه لكثره المقتدين بهم فسهلت الطاعات وتامل كيف ان كثيرا من الناس يشق عليهم الصيام في غير رمضان فاذا جاء رمضان سهل عليهم الصيام والناس كاسراب القطا يتبع بعضهم بعض واما اذا كثرت غفله الناس فانه يتاسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين والطالبين لمهر الجنه تشق عليهم طاعاتهم لقله من يقتدون بهم في هذه الاوقات المغفول عنها ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم في حال الغرباء في اخر الزمان للعامل منهم اجر 50 منكم اي من الصحابه انكم تجدون على الخير مع اعوانا ولا يجدون كما في مسلم ولهذا جاء في صحيح مسلم ايضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال العباده في الهرج كالهجره الي وعند الامام احمد العباده في الفتنه كالهجره الي وسبب ذلك سبب ذلك ان الناس في وقت الفتن تستولي عليهم الغفله ويتتبعون اهوالها واخبارها ولا يرجعون الى دين الله وينشغلون عن عباده ربهم بهذه المحدثات والمضلات من الفتن فاذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويتجنب مساخطه كان بمنزله من هاجر من بين اهل الجاهليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لاوامره مجتنبا لنواهيه محافظا على سننه وهديه وطريقته عباد الله لما كان شعبان كالمقدمه لرمضان شُرِعَ فيه ما يُشرَعُ في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهُب لتتلقَّ النفوس رمضان وتتروَّضَ بذلك على طاعة الرحمن ولهذه المعاني المتقدِّمة وغيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ من الصيام في هذا الشهر المبارك ويغتنِم وقت غفلة الناس وهو من هو ويغتنِم وقت غفلة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولذلك فان السلف كانوا يجتهدون في شعبان ويتهيؤون فيه لرمضان قال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكان عمرو بن قيس اذا دخل شهر شعبان اغلق حانوته وتفرغ لقراءه القران ما رجب وما احسنت فيه وهذا هو شعبان المبارك فيا من ضيع الاوقات جهلا بحرمتها افق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلى الموت قهرا من كدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبه بتوبه مخلصا واجعل مدارك على طلب السلامه من جهنم فخير ذوي الجرائم من تدارك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين اما بعد فيا عباد الله فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله الى جميع خلقه ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح رواه الطبراني وابن حبان وهو حديث صحيح ولنا مع هذا الحديث الذي يتعلق بالنصف من شعبان اربع وقفات سريعه الاولى ان الله يغفر فيها لكل عباده الا المشرك فتفقد نفسك يا عبد الله وافتش باطنها فلعل لك تكون فلعل لك ان تكون مبتلى بشيء من هذه الشركيات المنتشره في الامه ولا تظن بنفسك خيرا بل فتهمها في جانب الله وفي تقصيرها ولا تقل اني بريء من الشركيات ولا يمكن ان اقع فيها ويكفي انني اعيش في بلد التوحيد فان هذا غرور وجهل منك اذا كان ابو الانبياء وامام الحنفاء خليل الرحمن يخشى على نفسه الشرك بل يخشى على نفسه وعلى بنيه عباده الاصنام قال الله تعالى عن ابراهيم واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وقد بين وقد بين ابراهيم ما يوجد الخوف من ذلك فقال ربي انهم اضللنا كثيرا من الناس قال ابراهيم التيمي من يامن البلاء بعد ابراهيم فلا يامن فلا يامن الوقوع في الشرك الا من هو جاهل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء الوقفه الثانيه خطوره الشحناء وخطوره البغضاء بين الناس وان الله لا يغفر للمتشاحنين والشحناء هي حقد المسلم على اخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ومندوحه دينيه فهذا فهذه تمنع المغفره في اكثر الاوقات المغفره والرحمه كما في صحيح مسلم عن ابي هريره تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا وقد وصف الله المؤمنين عموما بانهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم قال بعض السلف افضل الاعمال سلامه الصدور واخاوه النفوس والنصيحه للامه وبهذه الخصال بلغ من بلغ وساد القوم وساد القوم من ساد وسيد القوم من يصفح ويعفو فاقل يا عبد الله حتى تقال عثرتك الوقفه الثالثه احياء بعض الناس لليله النصف من شعبان وبعضهم يصليها في جماعه ويحتفلون باشياء وربما زينوا بيوتهم وكل هذا من البدع المحدثه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا تابعوهم وهم الحجه لمن اراد سوء السبيل ولم يثبت في هذه الليله وما ثبت في هذه الليله من فضل فهو ما ذكرناه من الحديث السابق فان اب بنفسك فان اب بنفسك عن الشرك وان ابي نفسك عن الشحناء حتى يغفر لك الوقفه الرابعه لا يصوم الانسان بعد منتصف شعبان بنيه استقبال رمضان وحتى يحتاط لشهر رمضان بزعمه فان هذا من التنطع والغلو في الدين قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان فهذا الحديث وما في معناه للمنتنطعين والمتشددين الذين يستقبلون رمضان بالصيام بنيه الاحتياط لرمضان فهذا منهي عنه ولا يدخل في هذا ان يصوم الانسان ما كان معتادا له من صيام الاثنين والخميس مثلا او ثلاثه ايام من كل شهر او القضاء او النذر وما له تعلق بهذا حرمه صيام يوم الشك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم ويوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان او من شعبان وهو يوم ال30 فيحرم صيامه بنيه الاحتياط قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا من كان يصوم صوما فليصم فهذا في الرجل الذي له عاده ان يصومه بنيه التطوع لا بنيه الفرض وانه من رمضان او بنيه الاحتياط فالنيه هي الفيصل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اللهم يا حي يا قيوم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وزد وبارك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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم كل اخواننا في كل مكان وتحت كل سماء اللهم لم شاعتهم اللهم لم شاعتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المضطهدين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في فلسطين اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في مصر اللهم كلهم في الافغان اللهم كلهم في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله